BOOK 2 37 37 37 úton út közben fi الطريق ő motorral megy هو يسافر بالموتورไซكل. هو يسافر بالموتورไซكل. <تصفيق> هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الاقدام هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب اوسيك هو يسبح هو يسبح <تصفيق> هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر فاسيس <تصفيق> ايجدول هل سفر الواحد لوحده بالاتوبستوب خطر هل سفر الواحد لوحده bil auto tap hatar? Veszélyes este sétálni. Helit tenezzuhu, lejlen, hatar? Hell el tenezzuhu, hatar? Eltévedtünk. Lakad adána tariek? Lakad a tariek? Rossz úton vagyunk. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. في السكال فور دونغ. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن؟ إيقاف السيارة هنا وان ات ات باركولو هاي أيوجد هنا موقف سيارات؟ يوجد هنا موقف سيارات؟ مني إدائيك لهت ات كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ شيال أون هل تمارس السكي هل تمارس السكي؟ <شي الافتال مجفال> هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى <شي الافتال مجفال> هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ <شي الافتال مجفال> <شي الافتال مجفال> هل يمكن هنا استئجاره؟ زلاجات سكي هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي